في ثلاث المنطورة في حرية تسمى في كالكورة. هذا الشهر كان عمل الثالثة للمحضران. يأتي لكم تطلقوا بنفسه يبقى الخارج من هاتف له لكم ملينو حشيش. يقول معكم قبل المضيح مساعدة تقريبا من القرية الى مزيحة المنطورة يعني ايه هذا هذا هو الهدف بتاع ماذا ايه الشغل ده اللي بيشتغلوا بيقولوا بيقولوا ايه هي من وخارج المسكي والناس مليار ايه جي جي يقوله قلت الله كان الناس جاء من بابا يسمع همي بلاد مجيزين هضوه مش قلت ما تفش ما نسمع همي بلاد حيوان إذا ما تفشي يتخل عنها بلاد كافتك بنا على الوان هم ترتيب انها كافتك بلاد ألا نحكي بكرة. يقدر جلتنا هذه المسجد معنا. ويطدر الله عز جل انني كنت تكلم في هذه الشيطة حقوقات الرجوع. صلو الله على الخطر. والمبوضة تلك الرجوع لأجره وقفني ونفسي وروحي. وعطل القلوب. ونمح في العجود. وعطل المسجد. لله هذا الشاب يقول ورديت لاول مره في حياتي من خشيه الله وذكر طعم الجليل الجليل الذي تعرض عليه من خشيه الله يوصف بالله انه ما صلى لله مجهدا وهو الذي ذنب من عمره لا يصلي لنا مجهدا يقول قال كلمه جليلة شادتني قال الله يا شيخ قبل الأنى إننا مردني في الورطة وشيء مردي مرد احسن احسن احسن احسن احسن يقول مردني في المؤسنة وانزلوا الى دورة من انكسار شخصي و طيب الوصل محمد بدون ذكي وطايخ قبل لما دخلت مره على ما اعرف ايش انا اصلا سجدت نقطه المحمره و اصبحت غلبته فوجدت الخصي يبكي علي بكاء ها؟ ها؟ قلوا كلهم لماذا فشي شخصنا؟ وإذن للهاتف الطريق والطريق كنا سويًا في المعصيات ونحن سويًا في المعصيات إن شاء الله وهذا الله